لا اله الا الله قران الله الحمد ان خلقنا الانسان من طين انشائه من صلصال كالفخار ان جعلنا له مسبيعا وعينا بصيرا ان ما بيننا ويطعمون الطعام على حبهه Soms zijn er geen verstandige dingen. En de verstandige dingen zijn mm